بسم الله الرحمن الرحيم حم ينزل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب لقول لا اله الا هو اليه المصير ما يجادل في ايات الله الا الذين كفروا فلا يغرنك تقلبهم في البلاد كذبت قرلهم قوم نوح والاحزاب من بعدهم وهمت كل امه من برسولهم لياخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فاخذتهم فاخذتهم فكيف كان عقاب وكذلك حققت كلمه ربك على الذين كفروا على الذين كفروا انهم اصحاب النار الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمتك وعلم فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم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 ان الذين كفروا ينادون لا موت لله اكبر مما موتكم انفسكم اذ تدعون الى الايمان فتكفرون قالوا ربنا امتناتنا ديني واحيتنا اثنتين واحيتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبيل داركم بانه اذا نعي الله وحده كفرتم وان يشرك فيه تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير هو الذي يريكم اياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر الا من ينيب يدعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون رَفِيعُ الدَّرَجَاتِ ذُو الْعَرْشِ يُلْقِي رُوحًا مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ لِيُنْذِرَ يَوْمَ الدَّلَاقِ يَوْمَهُمْ بَارِسُونَ مَا لَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ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 والله يقضي بالحق والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقدرون بشيء ان الله هو السميع البصير اولم يسيروا في الارض فينظر كيف كان عاقبه الذين كانوا من قبلهم كانوا هم اشد منهم قوه واثرا في الارض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق ذالك بانهم كانت تاكيهم رسلهم بالبينات فكفروا فكفروا فاخذهم الله انه قوي شديد العقاب ولقد ارسلنا موسى باياته وسلطانا مبينا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 وقال فرعون ضروني اقتل موسى وليدع ربه اني اقاف ان يبدل دينكم او ان يبهر في الارض الفساد وقال موسى اني عذت بربي واردهم اني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِّن آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَبِّي اللَّهُ وَقَدْ جَاءَكُم بِالْبَيِّنَاتِ مِن رَّبِّكُمْ وَإِن يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كِذْبٌ وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُم بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُم ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَن هُوَ مُسْرِفٌ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 اخاف عليكم مثل يوم الاحزاب مثل داب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريده الا من للعباد ويا قوم اني اخاف عليكم يوم التناد يومه والنون مدثرين ما لكم من الله من عاصم لَمَن يَقْنِ لِلَّهِ فَمَا لَهُ مِنْ نَادِ وَلَقَدْ جَاءَكُمُ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِمَّا جَاءَكُم بِهِ حَتَّى إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَيَبْعَثَنَّهُ قُلْ إِنْ يَبْعَثِ اللَّهُ مِن بَعْدِهِ رَسُولًا كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَن هُوَ مُسْرِفٌ مُرْتَابٌ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ كَبُرَ مَقْتَ نِعْمَتِ عِندَ اللهِ وَعِندَ الَّذِينَ آمَنُوا كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللهُ عَلَى كُلِّ قَلْبٍ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٌ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا هَامَانُ ابْنِ لِي صَرْحًا لَّعَلِّي أَبْلُغُ الْأَسْبَابَ أَسْبَابَ السَّمَاوَاتِ فَأَطَّلِعَ إِلَى إِلَهِ مُوسَى وَإِنِّي لَأَظُنُّ كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون الا في تباب وقال الذي امن ياقوم يا قوم, يا قوم اتبعوني اهديكم سبيلا رشدا يا قوم انما هذه الحياه الدنيا متاع وان الاخره وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا, يرزقون فيها بِغَيْرِ حِسَابٍ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 الله ان الله بصير بالعباد فوقى الله سيئات ما كرم وحاقب آل فرعون سوء العذاب ان يعرضون عليها مدوا وعشيا ويوم تقوم الساعه ويوم تقوم الساعه ادخلوا آل فرعون اشد العذاب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 فإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبَادِ وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ خَزَنَةُ جَهَنَّمَ ادعوا ربكم, ادْعُوا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِّنَ الْعَذَابِ قَالُوا أَوَلَمْ تَكُن تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا بَلَى قالوا فدعوه قالوا فدعوه وما دعاء الكافرين الا في ضلال اننا لننصر رسلنا والذين امنوا والذين امنوا في الحياه الدنيا ويوم يقوم الاشهد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنه ولهم اللعنه ولهم سنؤدا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 ان الذين يجادلون في ايات الله بغير سلطان اتاهم بغير سلطان اتاهم اذ في صدورهم الا كذب ما هم ببالغ فاستعذ بالله انه هو السميع البصير لخلق السماوات والارض اكبر من خلق الناس ولكن اكثر الناس لا يعلم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 ان الذين يستكبرون عن عبادتي ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم مداخرين الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا ان الله لده فضل على الناس ولكن اكثر الناس ولكن اكثر الناس لا يشكرون ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُم خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ كَذَٰلِكَ يُؤْفَكُ الَّذِينَ كَانُوا بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ قَرَارًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً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 قُل انني نهيت ان اعبد الذين تدعون من دون الله من دون الله لما جاءني البينات من ربي وامرْت ان اسلم لرب العالمين هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفه ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ عَلَقَةٍ ثُمَّ يَخْرُجُكُمْ طِفْلاً ثُمَّ يَخْرُجُكُمْ طِفْلاً ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُونُوا شُيُوخًا وَمِنكُمْ مَن يُتَوَفَّى مِن قَبْلُ وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُّسَمًّى وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُّسَمًّى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ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 الذين كذبوا بالكتاب وبما ارسلنا به رسلنا وبما ارسلنا به رسلنا فسوف يعلمون اذ الاغلال في اعناقهم والسلاسل والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون ثم قيل لهم اين ما كنتم تشركون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 اصبر ان وعد الله حق فاما نرينك بعض الذين يعدون او نتوفى انك او نتوفى انك فالينا يرجعون ولقد ارسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم